اللهم يا حي يا قيوم اللهم بارك لرجال الأمن الذين بذنوا وجتهنوا في تسيير أمور هذا الجامع في الطرقات اللهم يا حي يا قيوم اللهم بارك ووفق لمن أمر وتابع ونفذ اللهم كما سهلوا على المسلمين الطرقات اللهم فسهل لهم كل عصيب وفرج لهم من كل الكروب يا رب العالمين واجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم اللهم ارفع بها الدرجات وكفر بها عنهم السيئات يا رب العالمين